نادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا نادت يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا